الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام فهذه هي الحلقة السابعة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده نبدأها بقول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اكتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسأكفيتهم الله وهو السميع العليم إن آمنوا أي المكذبون للرسل بل أي المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى والمشركين بمثل ما آمنتم به أي بالقرآن الكريم والباء قيل إنها زائدة والمعنى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به وقيل إن المثل بمعنى الصفة فإن أي فإن آمنوا بصفة ما آمنتم به أي على صفة ما آمنتم به ونحن قد آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنا بقضى خيره وشره ويكزمنا بأحكام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا آمنوا مثل هذا الإيمان الذي آمن بهذه الأمة فقد اهتدوا وهذا مقابل قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فيكون الاهتداء حقيقة من كان مسلما مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وان تولوا يعني اعرضوا عن الايمان مثل ما انتم به ما ممكن ده فانناه في شقاق اي في تباعد عن الدين ومنازعه فيه وهذا لا يرضى بكم لكن يرضى به من هذا قال فسيقتلكم الله وبه سمي الردي اي فسيقتلكم الله كافر لك النسكة لهم وسينصرك عليهم وهو السميع العليم وقد حصل هذا والله الحمد فإن اليهود والنصارى أذى الله عز وجل لما كان المسلمون أعزة بدين الله قائمين بأمن الله صار اليهود والنصارى أذى بين أيديهم يعدون جزية أو يسلمون وقوله هو استمير العليم سبق الكلام عليها عند قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت استمير العليم فلاحاجة إلى إعادة الكلام عليها بل نعود الآن إلى ذكر فوائد هذه الآية الكريمه فمن فوائدها الله هداية كغير العنان بما أمن به بما عمل في هذه الأمة لقوله فإن آمنوا مثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإذا فات الشر هات المصبور ومن فوائد هذه العطس الكريمة أن اليهود والنصارى ضالون تائهون بعيدون عن الحق بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مفهومه إذا لم يؤمنوا كذلك فلا هداية لهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ظلال من ظن أن دين اليهود والنصارى اليوم دين قائم مشتمل على الهداية مقبول عند الله ومن زعم ذلك فإنه كافر خارج عن إذن الله والعياذ بالله مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يتبع ما جئت به أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ومعلوم أن من شهد أو اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين حق اليوم فإنه سيجعلهم أي اليهود والنصارى من أصحاب الجنة فيكون هذا تكذيبا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار ومن توائد هذه الآية الكريمة أن الأمم السابقة قبلنا تبعوا لنا يلزمهم أن يؤمنوا بشريعتنا ويتبعوا شريعتنا وهذا من نعمة الله تعالى علينا فنحن الآخرون زمنا السابقون فضلا السابقون يوم القيامة حشرا ونشرا وإعطاء للكتب وأبو عن الصراط ودخول الجنة ولله الحمد ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المتولين عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه في شقاق لقوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي في شقاق من بعيد في سرط بعيد عن الدين الحق المفروض عند الله ومن فوائد هذه الكريمة البشرة السار في قوله فسيكفيهم الله وأن الله سبحانه وتعالى سيكفي نبيهم كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى وووهي لقوله تعالى فسيكفيكهم الله ومن فوائد هذه العارضات رنة تنشيط المسلم على التمسك بدينه وأنه على الحق وأنه منصور ولا بد وأن الله تعالى كافيه أعداءه لقوله تعالى فسيكفيكهم الله وعلى قوله تعالى في آية أخرى إن الله يدافر عن الذين آمن إن الله لا يحب كل خوان كفور ومن ثوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله وعزة الله وقطرة الله حيث قال فساكيتهم الله وهو شامل لكل عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثباث هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله وهما السميع العليم ومن فوائدها إثبات ما جلت ما جل عليه هذين الاسمان الكريمان من الصفح فهو سبحانه وتعالى موصوف بالسم وموصوف بالعلم فسمعه واسم للأصوات كلها وعلمه محيط بكل شيء فسيكفيكم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون صبرة الله صبرة منصوب بفعل محيوف تقديره إلزموا صبرة الله أي دين الله عز وجل ومن أحسن من الله صبره أي لا أحد أحسن من الله صبره ونحن له أهل لله عز وجل وحده عابدون أي متذللون بالطاعة انتتار أمره واجتناب نهيه وقد بقي علينا الكلام على هذه الآية ما يؤخذ منها من الفوائد والإحكام وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته